هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته.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 طغاو عن وظلاله وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل لله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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم, وماواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به اي يصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها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 أَمَرَ بِهِ ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في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 وَيَهْدِي إلَيْهِ مَنْ أَنَا بِالَّذِينَ آمَنُوا وَتَقْمَ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ تَقْمَ الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في امه قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك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 أفلم ييأس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا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 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ دائم دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ الذين الَّذِينَ اتَّقَوْا الكافرين الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو واليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم